الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد غلت قبلها أمم لتسلو عليهم الذي أوحينا لتسلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يذكرون بالرحمن قل هو ربي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 فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله فركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل ذين للذين تفرُّ مكُّهم وصدُّ عن السبيل، وَمَن يُبْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُ مَعْذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعْذَابٌ أَلَىٰ خِرَةِ أَجْلَقٍ وَمَا لَهُم مِنْ اللَّهِ مِن